صباح الخير يا كاثلين، كيف حالك؟ صباح النور يا روب، أنا بخير الحمد لله هل تعرفين المواعيد الجديدة لحمام السباحة؟ نعم، إنه مفتوح يوميا من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء رائع، اذا أستطيع أن أذهب للسباحة قبل تدريب كرة القدم هل لديك هوايات أخرى يا روب؟ نعم أنا أحب أن أعزف الجيتار وماذا عنك؟ أنا أمارس التنس والمبارزة وأحب أيضا جمع العملات. أحب أن أرى مجموعتك من العملات عندما يكون لديك وقت. بكل سرور يا روب أراك لاحقا إلى اللقاء. إلى اللقاء. جدول المواعيد. موعد. مقابلة شخصية. حمام السباحة. مفتوح. مغلق يوميا قبل بعد تدريب كرة القدم كرة القدم هواية هوايات يعزف الجيتار التنس المبارزة عملة عملات يجمع مجموعة